ثم جعل على كل جبل منهن جزءا ثم دعهن يأتينك سعيا وعلم أن الله عزيز حكيم مثل الذين ينصرون أموالهم في سبيل الله كما تني حبة أنبت السبع سنابل كما تني حبة أنبت السبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله ضعيف لمن يشاء والله واسع عليم الذين يتقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يسبعون ما أنفقوا منه ولا أذى ثم لا يسبعون ما أنفقوا منه ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم لهم أجرهم عند ربهم ولا قوت عليهم ولاهم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطنوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله لآناس كالذي ينفق ماله لآناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه قمدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهزن قوم الكافرين ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة كما تل جنة برضة أصابها وابل تأت سأكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فقل والله بما تعملون بصير أيوجد أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعنب تجري من تحتها الأنهاط تجري من تحتها الأنهاط له فيها من كل الثمرات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 ولا تَنَمُّ خَبِيْتَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُم بِأَخِذِهِ إلَّا أَن تُمْضُوْ فِيهِ وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ الشيطانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَوْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيٌّ يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَن يَشَاءَ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 هُوَ أَقِيرٌ لَكُمْ وَيَكَفِّرُ عَنكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ فَمَنْ يَبْلُغِ الْإِحْسَانَ فَهُوَ مِنْ الْمُقَرَّبِينَ للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحتبه الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إن حافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعالانية فلهم اجرهم فلهم اجرهم عند ربهم وراق وق خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يأكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس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 ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا استقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأزلوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كانت عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واستقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يغلمون يا أيها الذين آمنوا إلى تدايان بدين إلى أجن مسمى فكتبه واليكتب بينكم كاتب بالعلم ولا يب كاتب أي يكتب كما علمه الله فاليكتب واليمل للذي عليه الحق واليتق الله ربه ولا يبق منه شيئا فإن كان الذي عليه حق سفيهًا أو ضعيفًا أو لا يستطيع أن يمن له فليمنز وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان من من ترضون من الشهداء ممن ترضون من الشهداء, ترضون من الشهداء أن تظن إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى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 ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وإن كنتم على تفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائت من أمانته وليتق الله ربا ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آسم قلبه والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تغفوه يحاسبكم, يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير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 ربنا لا تآخذنا إن مسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طرق تبنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين